رب الله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائرون لا رأيت له خشيا متفضل من خشية الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الضيب والشهاد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس السلام المؤمن السلام هُوَ فَانَ وَالَّذِي عَن مَا يُدْرِكُونَ أتبّح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيب صدق الله